وإلهكم إله واحد جل خلل معبود هل أتكرهن دت عبادات بو بتنيا بلهاتك بتنيا معبودك بتنيا زيد لا اله الا هو مش بالوي شخديت راس ميل ابد بس او بتنيا بجاهيجك شي كابو تش نكن عبادات غير وينك شكو كسك وكوينينا الرحمن الرحيم واوائجلك ابراهيم